ان الذين يحلون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين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 وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولِ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضار بهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم من ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون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 انهم او ابناهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذي لكفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله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 فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجماء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 فَلِلَّهِ اللَّهَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلذِينَ أَرْهَمُوا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبِالنَّاسِ ضِيفًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ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 ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يطشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا وحا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم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 والله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لكاذبون لئن أُخْرِجُوا لَا يخرجون معهم ولئن قتلوا لَا ينصرونهم ولئن صرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْعَادِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَّوَّظُوا نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِيهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتغاء مرضا تسرون إليهم بالمواد تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم لَكُمْ لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأرسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون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 ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم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 لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعْهُنَّ, فبايعهن وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَنَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ بسم الله الرحمن الرحيم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 والله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة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 يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم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 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ المصير يعلم ما في السماوات وَالْأَرْضِ ويعلم ما تسرون وما تعلنون يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ذلك يوم التغاب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 عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم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 فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدن منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض وأولاة الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم ولا تضاروهن ما لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فألفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أوضع لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف.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 رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ربكم وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا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 واللائي اسم من المحيط من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف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 سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها وغسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا يتنزل أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا